السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا عساكم بخير الحمد لله الحمد لله أدام الله نفعكم وكذلك بارك في عمركم وفي صحتكم نقرأ عليكم شيخنا كتاب جامع البيان في تفسير القرآن نستكمل قراءة الآن هل... هل نبدأ شيخنا هل نبدأ شيخنا هل نبدأ شيخنا هل نبدأ هل نبدأ طيب أحسن الله إليكم بارك الله فيكم عبد الله بس تكون مع الشيخ عشان الصوتها إذا قطع ما يفوتنا شيء بارك الله فيك. وتبعت على تيليجرام والشغل. دا على اليوتيوب. بس على اليوتيوب؟ أي نعم. تيليجرام يباد على جهاز جهاز آخر بعد. نحن على الميت عشان اللي ما يستطيع يوتيوب يدخل هنا. ما في إشكالية القضاء في الغالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأساني تكون متصلة إلى جامع البيان في تفسير القرآن للعلامة إيجي عليه رحمة الله. قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا قال نزلت قوم حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر وحلالا مفعولوا كلوا أو حال من ما في الأرض والطيب ما يستطب في نفسه غير ضار الأبدان والعقول أو المستلذ قال في الحاشية الأولى ولما بين من اتبع غير الأنبياء وهددهم بأن غيرهم في مآلهم وفال عليهم والتابع متبرئا عن المسبوع تلطف بالنداء للكل فقال يا أيها الناس الآية من منهم قال ولا في خطوات الشيطان أي سبله وطرقه يعني لا تقتدوا به إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة عند ذوي البطيرة إنما يأمركم بالسوء المعاصي كلها أو معصية لا حد لها والفحشاء معصية فيها حد أو البخل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كاتخاذ الأنداد وتحليل الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال وإذا قيل لهم هؤلاء المشركين أو طائفة من اليهود اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الواب للعطف أو الحال والهمزة للتوبخ والتعجيب وجواب لو محذوف أي لو كان آباؤهم جهلا لاتبعوهم ومثل الذين كفروا فيما في هم فيه من الجهل والضلال، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء نداء، أي كمثل الدواب السارحة الذي لا تفقه ما يقولها بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاه إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول، لا تفقه ما يقول، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا نقل في تفسيرها عن السلفي وحاصل أنهم في في إنهماكهم في تقليد الجهل كالبهائم الذي ينعق راعيها بها فتسمع الصوت ولا تفهم معناه وقيل تقديره مثل داعي هكذا شيخ شيخ محمد هكذا وقيل تقديره مثل داعي الذين كفروا معهم كمثل الذي الآيب هو الأظهر <تصفيق> نرجع إلى الحواشي قال في الحاشية الأولى والعقول فسره بذلك أكثر الثلفي في الحاشية الثانية قال أو طايفة من اليهود الأول قول بعض الثنفي والثاني قول ابن عباس اتبعوا قال وإنما, ذك وإنما ذكرت على هذه الآلة عقبة الزجر عن اتباع خطوات الشيطان تنبيها على أنه لا فرق بين متابعي وساب الشيطان وبين متابعة التقليد وفيه اقوى دليل على وجوب النظر والاستدلال وترك وترك التاويل على ما يقع في الخاطر او على ما يقوله الغير من غير دليل كذا في الكبير وكم من ايه بينه واثر جلي تدل على ذم التقليد دقيقه الآن الصوت واضح عبد الله صوت واضح. <تصفيق> طيب بارك رفيك. وكم من آية بينة وأثر و... و... جلي تدل على ذم التقليد والمقلدين؟ وألف الحافظ الواحد المتكلم ابن القيم في ذلك كتابا ضخما سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال أمم عن سماع الحق بكم لا يتفوهون به عمي من رؤية مسلكه فهم لا يعقلون ولا يفهمون ويا أيها يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات من طيبات حلالات ما رزقناكم لما أباح الله للناس ما في الأرض سوى ما حرم أو سوى ما حرم هكذا أمر المؤمنين أن يتحروا حلالاته ويقوموا بحقوقها فقال واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إن, إن صح أنكم تختصونه بالعبادة فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكر إنما حرم عليكم الميتة التي ماتت من غير ذكاه والدم، أي دم والسمك والجراد والكبد والطحال المستثنى بالحديث ولحم الخنزير. وتخصيص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل وما أهل به لغير الله ما ذكر, ما ذكر اسم غير ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه وهذه وهذه الآية رد على من حرموا على أنفسهم على رد على من حرموا على أنفسهم أشياء أشياء من عندي أنفسهم فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحل لا مطلقا فلا فلا يرد أو فلا يريد أن أن المحرمات المحرمات غيرها كثيرات نرجع إلى الحواشي قال في الحاشية الأولى دمن يعني كل كل من الكبد والطحال يصدق عليه أنه دم مسفوح كالخمر المتجمد فإنه نجس لأنه مسكر مائع فإن فإنه كان كذلك هكذا منه قال في الحاشي الثاني وتخصيص اللحم يعني قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال أخرجه أحمد وابن ماجه وغير من ما ضر الصحيحة وفي الحاشية الثالثة قرأت هذه الحاشية الثانية مع, مع أن جميع أجزاه حرام نجس كشحمه في الحاشية الثالثة قال قوله ما أهل أصل الاهلال رفع الصوت أي ما لبح للأصنام والطواقض و وطيح في ذبحه بغير الله ولا خلاف ولا خلاف في تحرير هذا وامثاله ومثله ما يقع من المعتقدين للاموات من الذبح على قبورهم على قبورهم فانه مما اهل به لغير الله ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن قال مجاهد يعني ما ذبح لغير الله اخرجه ابن ابي حاتم في, في وفي تفسير ابن سابوري للنظام قال العلماء لو أن مسلما ذبح ذبيحة وقصد بذبح التقرب إلى غير الله صار مرتدا وذبيحة ذبيحة ذبيحة مرتد انتهى كذا في الفتح وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتابه السراط المستقيم في الكلام على هذه الآية الظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح أو ما ذبحه من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من استعانه باسمه في فواتح الأمور والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن تجتمع في الذبيحة مانعان انتهى أقول أراد بذلك أن النحر عبادة مختصة بالله تعالى كالصلاة فالنحر, فالنحر الأموات فالنحر للأموات عبادة لهم قال تعالى فصلي لربك وانحر والنحر من النسك إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين كذا في الحاشية فمن يضر أحوجه لجع إليه غير باغ غير باغ خارج على السلطان أو مستحله أو آكله من, من غير اضطرار أو متجاوز القدر, القدر الذي أحل له وكيل باغ وقيل باغ بالاستئثار على مضطر آخر ولا عاد معتد عاص بسفره أو غيره معتد, على معتد ما حد له فيأكل أكثر مما يمسك رمقه أو يتعدى حلالا وهو يجد عن حرام من دوحه فلا إثم عليه في تناوله إن الله غفور رحيم حيث رخص بالأشياء قال في الحاشية الأولى خارجا على السلطان الأول قول سعيد بن جبير ومجاهد والثاني لمقاد بن حيان والثالث للسدي والرابع لابن عباس وعثمان بن عطايا الخراساني منه وقال في الحاشية الثالثة من غير اضطرار كأنه قال اضطرارا واقعيا قال في الحاشية الثالثة مما يمسك رمقه, رمقه هذا قوله قتادة وقال في الحاشية الرابعة وهو يجد عين حرام مندوحة أي سعة يعني يجد شيئا يسد رمقه من الحلال منه. قال إن الذين يكتمون ما إن, إن الذين يكتمون رؤساء اليهود ما أنزل الله من الكتاب من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ويشترون به بما أنزل الله ثمنا قليلا من مال يأخذونه من سفلتهم كما مر سفلتهم هكذا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي لا يأكلون يوم القيامة من بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة كناية عن الغضب أو لا يكلمهم بما يسرهم ولا يزكيهم لا يمدحهم ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم أليم مؤلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في الدنيا والعذاب بالمغفرة في الآخرة فما أصدرهم عن النار تعجب تعجب من حالهم وما تام مبتدا أو استفهامية توبيخية ما بعدها خبر ذلك أي ذلك الكتاب ذلك العذاب عفوا ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب أي جنس الكتاب أو القرآن بالحق وهم أخذوه هزوا وإن الذين اختلفوا في الكتاب أي في جنس الكتاب والاختلاف الإيمان ببعض دون بعض أو في التوراة والاختلاف التحريف أو في القرآن واختلافهم تكذيبه بأنه سحر وشعر لا في شقاق بعيد، لا في خلاف بعيد عن حق. قال في الحاشية الأولى ويشترون يستبدلون بأن يأخذوا ثمن قليلا ولا ما أنزل الله منه. قال في الحاشية الثانية من أبو طونهم قيل إن الرشاء هكذا، إن الرشاء الذي يأكلونها تصير في أجوفهم نارا لكن لا يحسون بها الا بعد الموت منه شيخنا محمد انتم معي تسمعون تتابعون معي أم طيب قال في الحاشيه الثالثه بالمغفره جاز ان يكون المراد اعتاضوا عن المغفره اي اسبابها باسباب العذاب فيكون هو ايضا في الدنيا منه قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب أي ليس البر أن تصلوا تصلوا أو تصلوا ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك شيئا كما هو في أول الإسلام فهذا حين نزول الفرائض أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق فأنزل الله أو لما, تو أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب وبعض المؤمنين فهذه آية بيان حكمته وهو أن المراد انتثار أوامر الله وهو البر وليس في لزوم التوجه قبل المشرق أو, أو مغرب بر قبل مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله قال في الحاشية الأولى <تصفيق> هذا قول أبي العالية والحسن والربيع بن أنس منه قال في الحاشية الثانية هذا قول مجاهد والسدي منه ولكن البر من آمن بالله أي بر من آمن أي ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي جنسه أو القرآن والنبيين وآث المال على حبه حب المال أي أخرجه وهو محب له وقيل على حب الله وبالقرب قرابات الرجل واليتامى والمساكين من لا يجد ما يكفيه وابن السبيل المسافر الذي انقطع عنه ما يكفيه في سفره والضعيف والضعيف صرح به السلف والسائلين من ألجعه الحاجة إلى السؤال وفي الرقاب في تخليصها بمعاونة المكاتبين وقيل في فك الأسارة أو الأسارة وقام وأقام الصلاة المفروضة وآت الزكاة المفروضة ويكون قوله وآت المال بيان المصارف أو صدقات السنة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إذا عاهدوا الله والناس عطف على من آمن والصابرين في البأساء حال الفقر ونصبه على المدخ لفضل الصبر والضراء والضراء المرض وحين البأس القتال لله أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارمة وفعلوا الطاعات قال في الحاشية الأولى على حبه قال عليه الصلاة والسلام وآت المال على حب أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقرة رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط شيخين ولم يخرجه وقال في الحاشية الثانية ذاب القربى المفعول الأول والمال مفعوله الثاني وقدم لأن المقصود أعظم وهو إيتاء إيتاء المال على حبي هذا مذهب الجمهور منه قال في الحاشية الثالثة وفي الرقاب قيل عبيد يشرون ويعتقون لعله هكذا يشرون ويعتقون وقال في الحاشية الرابع والموفون روى ابن أبي حاتم أنه قال عليه الصلاه والسلام في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ ليس البر إلى قوله وفي الرقاب وفي الحاشد الخامس قال على المدحي كأنه قال وأخص الصابرين وأ و و وأخص الصابرين من بينهم هكذا كأنه قال وأخص الصابرين من بينهم منه قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب افرض عليكم القصاص في القتل كان عليكم القصاص في القتل كان بين حيين قتل ودماء كان بين حيين قتل ودماء وكان لاحد الحيين فضل على الاخر فحالف او فحلفوا ان يقتلوا بالعبد منهم الحر وبالمراه الرجل وبالواحد اثنين وبالواحد باثنين فنزلت الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أي ليتساووا لي ويتماثلوا في القصاص فلا يدل على على أن يقتل الحر, الحر يقتل, يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله الحديث وروى أو وروي عن بعض السلف أنها من بقول تعالى النفس بالنفسي فالاقتصاد ثابت بين حر والعبد والذكر والأنثى فمن عفى له من أخيه شيء تقديره فمن عفى له عن جنايته من جهة أخيه أي ولي الدم شيء من عفو فإن عفى لازم هكذا يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم فاتباع بالمعروف فعل العافي أن يطالب الدية بالمعروف ولا يعنف وأداء إليه بإحسان وعلى المعفو عنه أن يؤديها بإحسان الله لا, لا يماطل ولا يبخس لا يماطل الصحيح أو لا يمطل والله أعلم ذلك الحكم الذي هو أخذ وأخذ الدنيا تخفيف من ربكم ورحمة مما كان محتوم على الأمم على الأمم قبلكم من القتل في اليهود والعفو في النصارى فمن اعتدى بالقتل بعد ذلك بعد ذلك بعد العفو، فله عذاب أليم في الآخرة أي في الدنيا، بأن يقتل ولا بأن يقتل ولا يؤخذ منه الدين الدية، فله عذاب أليم في الآخرة أي في الدنيا، بأن يقتل ولا يؤخذ منه الدية. هكذا قال. في الحاجية الأولى الحرة أي الحر الحر أي الحر مقتول من حر أي بقتل بقتله الحر أي يختصل يقتصل الحر بالحر منه قال في الحاجية الثانية وروي عن بعض السلف كابن عباس وأبي مالك وتعيد بن جبير قال في الحاجية الثالثة فإن عفا لازم يعني فسرنا بشيء من عفو وهو يدل على أنه مفعول مطلق وقيم مقام الفاعل لأن عفا لازم يقال عفوت لفلين عما جنى منه قيل عفا بمعنى محا وإذا كان كذلك فشيء مفعول به أقيم مقام الفاعل منه قال في الحاشية الثالثة أو الرابعة فعلى العافي يعني فاتباع يعني فاتباع مبتدأ خبره محذوف وقيل تقليره الأمر اتباع وفي الحاشية الخامسة قال ولا يؤخذ منه الدية هذا مذهب بعض السلفي يعني من قتل بعد من قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فعذابه القتل وقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله منه ولكم في القصاص حياة أي لكم في حكم القصاص نوع نوع حياة عظيمة لأن العلم به يردع أو يردع عن القتل مخافة القصاص ويدفع الفتنة المنجر إلى القتال العظيم يا أول الألباب ذوي العقول لعلكم تتقون عن القتل أو لكي تتجروا فتتركوا أو لكي تنجزر لعلها هكذا لكي تنجزر تنجزي هكذا يا عبد الله نعم تسمعني صوت واضح نعم نعم شو شو الكلمه هذه مو واضحه اشوف قال عندك واضح تنجر هكذا اي لكي تنجر فتتركوا محارم الله والله غير مفهوم يعني فتتركوا محارم الله كتب فرض عليكم اذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه ان ترك خيرا أي مالا اي مال او مالا كثيرا واختلف في الكثره فعن علي رضي الله عنه لا بد ان يزيد على أربعة دينار أربعمائة دينار الوصية للوالدين والأقربين وكان وجوبه في بدء الإسلام فنسخ وبالمعروف بالعدل فلا يتجاوز الثلث حقا أي حق ذلك حقا وعلى الم... نعم شيخنا بارك الله فيكم على المتقين عن الشرك فمن بدله ان شاء الله نقف على هذه الآيات فقط إن شاء الله فمن بدله غيره من الأوصياء والشهود بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه أي التبدل وعلى الذين يبدلونه قد وقع أجر الميت عن الله إن الله سميع يسمع كلام الميت عليم يعلم تبدل المبدل المبدل فمن خاف أي عالم من موص جنفا خطا في الوصية مثل أن يوصي بأكثر من ثلث أن يوصى أو يوصي أن يوصي بأكثر من من ثلث أو إثما عمدا فأصلح بينهم بين الورثة والموصى لهم فلا إثم عليه في التبديل لأنه تبديل باطل إن حقي إن الله غفور رحيم ذكر الغفران لمطابقة ذكر الغفران لمطابقة ذكر الإثم نقرأ الحواشي ثم نقف عليه إن شاء الله الحاشية الأولى لعلكم تتقون فإن التقوى اسم جامع لتلك الطاعات وترك المنكرات منه الثانية عليكم إذا حضر الظاهر ان إذا ظرف لكتب بمعنى أنه لكتبه أو لكتبه إذا ظرف الظاهر أن إذا ظرف لكتباء بمعنى أن توجه, أن توجه الإيجاب حين حضور أسباب الموت وجزاء وجزاء أن ترك محذوف يدل عليه الكلام ولا يجوز إن يكون عامل في إذ الوطية لأنه لا يتقدم معمول المصدر المعرف باللام عليه قال في الحاجد الثالثة فأنوسيخ صرح بذلك جماعة لا يحصى من السلف في السنين غيرها كان علي الصلاة سلام يخطب ويقول ان الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث منه قال في الحاجد الرابعه حقا ذلك حقا أي قيل حقا لا لجزء يكون مصدر مؤكدا لأن على المتأكين متعلق به أو صفة له وعلى كيل الوجهين يخرجه عن التاكيد أما الأول فلأن المصدر المؤكد لا يعمل على تقديل ما تقرر في النحو وأما الثاني فلأنه حين إذ مخصص بالصفة ويخرجه عن التأكيد فالاولى أنه مفعول المطلق لكتبه لأنه بمعنى وجبه أو وحق أو وحق جلوسا منه. قال في الحاشد الخامسة فمن بدله تذكير تذكير ضمير بدله وسمعه مع أن للوصيه مع أنه للوصية لأنه بمعنى الإيصاء أو بمعنى أن يوصي منه ثم نقرأ الحاشية هنا فقط والحاشية الأولى في الصفحة الأخيرة قال فمن خاف استعمال الخوف بمعنى استعمال الخوف بمعنى العلم والظن الغالب شائع في كلامهم منهم هكذا نقف بإذن الله تعالى على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وبإذن الله تعالى نواصل القراءة في السبت القادم شيخنا بارك الله فيكم وحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم نقف هنا بإذن الله تعالى ونستجيزكم بما قرأناه قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم إن شاء الله شيخنا نلتقيكم يوم السبت إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته